بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكر اما من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 من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره 111. كلا لما يقض ما أمره 112. فلينظر الإنسان إلى طعامه 113. أنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا 114. وعنبا وقبا 115. وزيتونا ونخلا 116. وحدائق غلبا 117. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم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 وجوه يومئذ مسفرة 119. ضاحكة مستبشرة 110. يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة